بسم الله الرحمن الرحيم قاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية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 فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْبَانٌ مُبِينٌ وَلَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيَاضٌ نَاضِرٌ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ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 لعََّناَا لَاتَّبِع السَّحرَةَ إِن كَهُم الغالِبين فَلََّا جَ السَّحَوَةُ قَا لِ فِعَوونَ أَإَِّ لنَا لأَجرًْا إنِ كَُّا نَحْنُ الْ الغَالِبين قَا نَعَمو إَِّكُمْ إذَلَّ مِنَ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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل ان اادنا لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلن سوف تعلمون لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير ان الى ربنا منقلبون اننا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كننا اول المؤمنين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 والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكمه والحق لي بالصالحين واجعلني لسانا صدق في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي ابي كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مان ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين أُطِينَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبَّكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ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 دارهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انني لكم رسول امين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 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ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 وَتَنْحَيتُونَ مِنْ الجِبَِ بُيوتَم فَارِهين فَتَّقُ اللهَّه وَأَطعُون وَلَا تُطعُوا أَمْرَ المُسْرفين الذيذينَ يُفْسِدونَ فِي الأررض وَلَا يُصْنِحون قالَاوا إمَا أَتَ مِنَ المُسَحَرين مَا أنتَ إِلَّا بَشْرُ مِثْلناَا فَآتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا لِمَن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 بل أنتم قوم عادون قالوا لإن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين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 كَلَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيم وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمين عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِرِسَالٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ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 وسيعلم الذين ظلموا أن ينقلب ينقلبون